السماء الدنيا بزينة للكواكب وحصن لكل شيطان وحصن لكل شيطان عارضة لا يسمعون إلى الملائة الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وله مدار. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاقب